فشنا فرميه فقد قامت الدعوة السلفية على بعض الأصول دعوة السلفية بانقوازي سلفي, سلفي لسارة كان أصليك وستاوى يعني هوا نبيت أم دعوة في ذوز المباركة هي جورة أساسيات بنمايك نبي هاركس هار لخوة بيت بللي أما سلفية نا كان أصليك هن سنبن چينيشي قورن بيويست تاكو أفرادا وجماعات لسر أمقا وراء بكريل يعني أقر خوت برورداء كي بيويسا بي لسر أم أصطانب خوت من دالاكت مالاكت قرقو كولاناكت كو ملقاكت تلباكانت لسر أم أصطانب يويستا أمانتا يعني الرنق بذاته أقنا أقر أو سلفيته شيني وناتوا وأقيني بخلق. لو أشي كسيك لازور مسائل عقيدة ومنهج دا سلفي بيه. بعلام لازور لأخلاقه آكاره رواجته عمله دعوته سلفين نبي. استشربيني كنها تيارات كنها أحزاب وجماعات لا هنديش تلس سلفي لا هنديق صوباس ينسلفية أشل. بعلام أبيني لازور شتا للخوارج الشن ذا زورشتى لفرانه فرقاتن ذا زورشتى لواتن هيچ هي اوه اصل كان هرهمي فيرن كراون زور زور غلويان كدوه بالام لهنديشتي تيرا هيچ تيگ نازنن يانجي وجيان نكدوه بو يفيستا ابزانين كدا عيسلفي مبارك لسركم على اصوليه وستاوه والتي باينت بيها يعني فاصلت وخالفت ما بها ما عداها من الفرق الناكبه عن الصراط المستقيم بما نوى دعوي سلفي جاوازة مخالفة جاوازة ودولة لسلطلة لا الله فرقتي الناكب كسكا خرجت عن الصراط المستقيم الخارجة عن الصراط المستقيم ولقد دعاني لجمعها امران ظاهران الله وي بوغو كار بو اويكا ام ده اصلقه كما ولم كتبا دوشتيزرونو اشكر الامر الاول سببيك ما رايته وراه غيري شان أدبيك جوانا ما رايته وراه غيري نكتنها من دلكم بما كدوا كز امنا زاني نعم تريش ومن معلومه ما رأيته وراه غيري من تعلق بعض, بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلفي بهذا الاسم الطاهر الشريف منو غير منهج أمان بني هندق لا حزبو لانا إسلامي كان كمنتسب بو سنة وسلفية خوان بأهل سنة وبشنكوطي منهج سلف أزانا ایت ال هند جار به دروش مکانیان هبی هند جار بخش مکانیان بیت. بلام لمنهجی سلفی شواز و دورن خویم ابسنوا لای خلق او با سکن سلف آرام. بلام لراسی شوا دوره. او ما ادى الى معناه من الانتساب الى السلف الصالح يعني هندي تعالوكي يعني لو بمناوى يعني بهر معناه كتير ونمنا اهلي حديث لا يقنعوا أهل حديث لا يقنعوا جماعه السن جماعه الجماعه الفلاني او ما ادى الى معناه يعني كل خلق حزب يدرسك يبولي حزب النور السلفي الجماعة السلفية في الجزائر. ين جماعة أهل الحديث. بقوله منا حزب إخوان الناون جماعة أهل الحديث. ين هر جماعتي كثير. أنصار الشريعة. أنصار السنة المحمدية. أنصار السنة. أنصار يعني سيرك. كمال الناون. كمال الناون سيرك التحقيقي شو أكيد سيرك أمة النجس قوله لو الواقع داهيه او نيه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ادعاءك خير الناس قرني على يمن السمانجين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني يك يك جز زياده والله اعلم جز زياده يكجار زيادة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم المر الرابع والله أعلم زيادة بقرن كان يشأ أجر والتحقيق فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف وأهل السن يعني دست يانكلو أخذت يعني شرعت طفقت الشرعات يعني جماعة إسلامية كان جماعة حزبية كان دستان داوتا داناني كتيب ونسين كتيب وبناو سلفة وبناو أهل سنة وقساعة كان بعدها بدلا دعينا الشيخ ابن عثيمين بناي الشيخ الباني بناي الشيخ بن باز فتوى ابن عثيمين فزانة نحن نعلم علماء بيشتر كونتر يعني ايهانان بناو علماء سلفه يعني اگر باسي منظرة كان يخوين بكن باسي قائد مسؤول حزب كان يخوين بكن يعني خياسات يعني بخل خلدارك به خلق زانيه باقل ما چون كالكابرة اگر رئيسي حزبك كي يخوي كهيج مستوائكي نية بله اوتي اي اوكيه تا خلق سليور بو يناتشاد اتشي متشابهات متشابهات لقول ابن باز متشابهات لقول ابن عثيمين متشابهات لقول أحسن ان يكون لك متشابهات يكون شيخ ان يكون لك ان يكون يعني ان يكون كاني ان ما لك جاري يكون يان بمجمل يكون لك سرشت يكون أو غرر ديتي أجا يعني لو أنت شو يكون عالم بنفسي. سي عالم بنفسي. دليل بو أنجا. وهم بهذا العمل يدسون السم في العسل امك كردوان وقوائي كا حنوان بكوسية بدأي ماذا من سوف نفعل ان اخجراء فالجهر بخلق بناوي عنغون والله ورن عنغون الملائك ماذا سوف نفعل ان اخجراء جهر بال ويختفون وراء هذا اللقب لدفع ان امناوها خوين شاردوها لجير بالي ناوي سلفية لجير بالي ناوي جماعة لجير بالي ناوي حديث لجير باري ناوي انصار أنصار الشريعة أنصار شيء يعني هرنا يقول لأخوين أنن لجير وإشكان يخوين أكان ويختفون وراء هذا اللقب للتلبيس والتضليل وكم والله في هذه الكتب والرسائل من مباينة للمنهج السلفي على جن دين جن دين مخالفات عنها جن دين شتين هي لكتبكان لنا ملكان كم مخالف منهج أهل سنة وجماعية ونصرة لمذهب الخلوف والفرق الضاله نك كنكس الخري من هجس لف بقولكو من هج خلف أو عن كبيش أو عن يسلف أو عن دجاتي كدولا دجاتي سلف عن كدوكو معتزلاء وكو خوارج وكو رواض وكو شاعرة والفرق الضال لكن الخوارج والمعتزلة والصوفية أما يك لو سب بينيمكم الله حزبكم الله جماعتكم زور لسحقهن بناوي ناوي خوان بناء شنابي كشريينا ون خوين خوان لتحقيق الدواني الأمر الثاني ما قامت به هذه الجماعات أو بعضها من التعلق ببعض أهل السنة والجماعة لتحقيق هدف معين بينيم هندق لم جماعةنا أم جماعة ين هنديشن خويا نبسنه هندق <تصفيق> لا اهل السنه وبنمنا خويا نبسنه ابن بازو خويا نبسنه ابن عثيمين خويا نبسنه هر كس يا محمد كوري عبد الوهاب يعني امام احمد يعني امام ابن تيميه و دجير بالي او كمالي باسي او زوركن كماله فتاوى ايهن بالامشي بالام للحقيقه إنما يوصل إليه عن طريق هذا الشيء الشخص الذي تعلق به. لا برناوي أم كمال مرامي خيان هي أجناء مرامكاني خيان وهو في الحقيقة بريء كل البراءة من هذا التعلق. لكات إجداء او عالم كزندو بيت يا مردو بريء لم يشنيك أمانك. ولكي يكون الكلام واضحا بوخس كمر تربية. خلقي وباشر لم تي ابغا فانني اقول ان جماعه الاخوان المسلمين دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فيما يسمونه بالحاكميه إخوان المسلمون هرشان بهي شوا ازل سر مذهبي محمد بن ابراهيم ال الشيخ نين كيك كان احفادك انه الشيخ محمد الغباء وبيش شيخ ابن باز مفتي يكبن عالم گورکان زور عالم ايش گوره بو وزور صريح بو والعباراتي ولقسي وكسي ايش عامر بالمعروف ناهي عن المنكر لسر مسائل قوانين ولسرب مسائل حكم نكدن بشري إسلامي زور يعني صارم صارم بو زور يعني قصي صريح هي ديجي ايش كردنا بقوانين وضعي ولاداني شرعي اسلامي وايش نكد اسلامي قال لي دا واخوان ايشان بس حاكميته وحاكميته وحاكميته جور مجالات كثير جرينغي في نادن امانا هاتن فتواكاني شيخ محمد الابراهيم على الشيخ هنا أبردو بجد شاوني الشيخ محمد الله عالمي ربو اول شبكن بو, بو يخيان بمبشر نوا اوهموا عوار ونقص ضعفانه هذا لمجال الوهيته لمجال اتباعه مجال عقيدة والشركيات ولمجال بدعاء لمجال اتباع دا هذا الشيء كان يبا مبشار كخالقواب زاني وشين خال الشيخ فيما يسمونه بالحاكمية فأبرز جهود هذا الإمام في هذه القضايا زور قرينجان دابا يعني هولكان ام عالما بووي لظنهم ان ما في كلامه وأيد باطلهم خال شيواب زاني ام عالم قساني ابيته بلغا بو اوشتانيكا خوانيكن انك ازعن ذا نو هولك سركيتيكا اي بو بو جو دوت باجيده بيكرويكراتيدي لايت لايت شت لايت لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم الذي انطووا عليه من تكفير الدولة أوي كوان انطووا عليه يعني إخوان شادويا نتوا باسنا كان بخلق كتكفير الشياء حاكما كتكفير دورة سعودية يعني تكفير حكاما ومن ثم جواز الخروج عليها ومن ثم يعني ومن هناك كاكاتك أغا تكفيري حاكم كرا أو كاتا بحاكم مترا كافر أو كاتا أغن درسي شاكافر كان بخروج إلى سبكي وكذبوا عليه وافتروا والله درويان كد كالشيخ محمد إبراهيم وانالي نيوت حاكم كافر ودرويان بداميوها هلبست فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه المست شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ لدولتي سعودي زور زرون واشكروا بدولتي شي مسلمان واسلامي حسابي اكيد واوان دبيان بنوا اكيد وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع في رساله اسمها شيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ قسيك زورون واشكروا هيا هياله كتابك دا كاني ناوه نصيحه مهمه في ثلاث قضايا وتابع مش جاله في جرين لس لس لس لسمو زعده وذكر موقفه من ولات الأمير على ويست خوي أشكاك دولة الباريك أربعة وصرح بوجود طاعتهم في غياب معصية الله سبحانه وتعالى براشكاوي تويت في ويست يورالي بكران بالهم لمعصية دانة لا وانتر اشغل معصية وعجب أبي بقصانكي فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة رسالة وأمثاله هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية. أويكوا شيخ نسيوتي هل أوى جهود كان أوى هولوكوشة كاني شيخ على الشيخ اللي مسألي حاكميها. راست زور هولي داوابو الشريعة الإسلامية كو خوي تطبيق به. والآن معني أول حاكم كي حاكمي مسلمان طبعا حاكمي مسلمان يان بشيء كي خروج يانبكي. لكن القوم كالذين وضعوا إصبعهم على آية التوراة الذي جاءت في الزنات مبيّنة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها. نمنيًا نمني حنديك لا أهل كتاب. أوانكَ وضعوا إصبعهم على آية التوراة التي جاءت في الزنات مبيّنة وجوب رجمهم لإخفائها وكتمها. آية جبر مكباس الرجم زانية فنجب خي تسليبوايني بن يعني أو ك كشيخ محمد باسي أكاد لكتيبكانيا زور برونو أشقرائي باسي أو أكاد كطاعي حكام واجبة في غير معصية الله بلام فنجي خد تسليبوايني شاين بينكروا نسأل الله تعالى السلامه والمعافى على أن مصطلح أملكاتك ذا أمانة مع باسكيد بأوجه جعلها الكلمات حاكميات خوي، كلمات حاكميات توحيد كينا ربوبية وإلهيات وأسماء وصفات حاكميات، هالخوي بوني مصطلحات شن الدين رخصنا على أن مصطلح الحاكميات عليه ما أخذ، وقد نقده غير واحد من الكتاب والمفكرين، وقال عنه الدكتور محمد عمارة إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث. أما وتي من الكتاب والمفكرين محمد العمارة خورشي من أجي سلفيني يعني. باشا؟ بس بول هي خويانا هنا بتي. يعني كان كسي مفكر أتي أنا دروش ماهر أصلا جاري حاكمياد مصطلحي حاكمياد تشتيكي دخيل لكاتي خويانا لنا وجهي لسلف وبقلا لخلفي جدا توحید یک معنی بنا و توحیدی حاکمیه. ما لمس زمانها، کاملا خالکی خارجی، کاملا خالکی که تو نرون اعناق بس کرسی پیدا کنم بخوایم. اینا تو اگر اگر دعوی اسلامی دوی دید دعوی که بالام تو هر لبیدای تو اتی کرسی کردسکه. تو مسلمانی مسلمان با خود و عائلت و جرات و کلان و مجتمع و امان خدمت که کی اگر پیشی کد برنمونه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 ایشی حزبکی و جماعتی بسیار بس اواشون منافسی کاربردست کام کرد. اگم کاربردست اسلامین کاربردستی که اسلامیش به نه هر منافسی اکات. چون که اول هچه لبی تنی شری افغان لقال شیوع کانه شربو جهادی افغانی چند شربو یک میلیون و نیو کشته اند. خواه شاید اکان بشه یه خبر کرد. باشه.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 بو في الربوبيه باوري بوابه كالكونا چوار قطبه ايشي كونا بنا ريو سبحان الله چند سال جهاد. بس دعي شد ابنان سيبغة الله مجدد دي. توحيد قريني الان دعينا دعي فتريك ريكنا نسر لسر كورسي ومنافسه وسلطه انجا لا يكبده شماعاتي حكمتيارو برهان دين رباني بدبابا بيني من تلفزين همو لا ارشيفة كان هيا دو حزب اسلامي بدبابا والصواريخ شرعنك ام حزبكا لو حزبك تا طالبان هات ام طالباني اساقات شاخة لدولة افغاني لباكستان لتشاخة كانا فقيبون لا هنديق لشون كان افغانستان ايانخوند ولا هن لباكستان ايانخوند فقيبون وطالبابون دوي او مجموعية طلبيه زور ماوسيز والكوب ونوا لسره شريعه اسلامي هجوم ينكبوها فعلا بماوي كيزوركم ده انهم حزبكم ده ان ها همي دوي نصحه دو شد فايده نق حكم جانك باللادن نعلم بياوي غرب من أو نعلم. بعلام شيء بو. لبروا زاو خزوتيل لقرب من لعمره هبو. يعني أول سبتمبر شكرا. دواء أسامة اللادين عندك كابي تسلمك. تسلمي شن acre. دولة أفغانية روح. نحن شاهدكم لكويه. شاهدكم لويه أصلا إيش أحزاب بس سلطه. اجينا غينجي بما منهج النبوه والدعوه والعلم وسننيه وخطا تخيكنا بزنين افراد احزاب بينا بزن باتباع شخصي كابو مصلاحي حاكميا نقده غير واحد من الكتاب المفكر لخويا وكو دكتور محمد عمارة رشعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث يعني هم لسر قديم دخيلة هم لسر أم اجتهاده شي كلم زمانة يمأمانوية بشيوازكي تازا هاول بذنبو قرانوي الدين وشيكي تازايا وذهب بعض الكتاب كمحمد سعيد العشماوي واحمد كمال وحافظ دياب ما سلم إن شاء علماني إلا أن هذا الشعار هو نفسه شعار الخوارج حاكمي حاكمي حاكمي هذا شعارك خوارجه الذي رفعوه أو شعار بأيام علي بن أبي طالب وهو لا حكم إلا لله يعني هيك كسيح حاكم نبي شو نبي علي حاكم به شون أبي حكم دروسكي لنيوان علي ومعاوية خوا حاكمه قرآن وافى الموته بويا أما همان دروس مكي كي دروس مكي خوالجه أعود فأقول لما رأيت هذا العمل المشين من هذه الجماعات كاتك أعم كردوى خلافة بيسانم بيني تيك درانا مشين من هذه الجماعات أثر على بعض شبابنا كابينيم زور كاريك لتسر هنديك لقن ما وخداعهم بمثل هذه الشعارات وفيليك دو لخشتي بردون احببت أن أذكر أصول الدعوة السلفية بين خوش بوهنديك بنشينة وبنما وبانقوازي سلفية كسي أيوه لسر أنبانقوازه بردوان ب بي بيسام أصلاحنا الأخوية جيب جيكا بها يتميز أهل الحق من غيرهم شن كوتوني حق لبعض طلب ما نجابة هو اللي أنا أصلاً أنا قلت يا ترى نبو أوت وش بشك يتميز السلفي حقا سلفين راست لجل سلفيننا راست من المدعي الكاذب هيا الله من سلفين الله سلفيني كسيوا هي سبب بيم الله سلفيني ومن سلفي الله هو سلفيني من سلفين والله كاتيا تَعْقِيَكِ كِتَوْسِيَ لَكِي كَأَبْرَأِكِ زَوْلْتُنْ رَوْ يعني يكح كلا خوارج، فإن في آمل من الناس امتطت السلفية وهي منهم براء يا براء يعني سلفية بعوضي خيانة أو رايكش نبلاستيكا هات شواني خيانة ما عن سلفية دواعي سلفية دواعي سلفية كمال بنمايا في بستوغ أو بينج أو وكتوبي أو أنا منهجاً أصولاً أقو منهجانة يعني أبو كيه هيت ناود هر شيء كهبه هر شيء ثمنت هر شيء جهود تا توني تو أو منهجانة فلا شاعرة يسم يزعمون أنه من أهل السنة والجماعة وكذبوا الشاعر ألين إما أهل سني كام كسبين لا كام يسلو ملانيك لا لا كلسانا يلا ولا ثانها كلا, كلا سر مذهبي يعني ما تريد يا يا نسأل شاعرة أرانية نسأل ماذا بك يا أخوان أراني أهل السنة؟ ترى أنت أهل السنة كاتبك يك منايا نويتي شيء الشيعة هم أهل السنة كلن يدعي بليلة والله وليلة لا تخر لهم بذاك والله ليلة سلفية مناجج. أي شخص يوق مناججك هو سلفي. أما أوق مناججك النبي، منو توش بين سلفيني. هو أهل. دينك يبقى كحقا. يعني ناتواني بكيتهي خود. أجاب أبيك أوبيتو. أبي والإخوان المسلمون يزعمون أنه من أهل السنة والجماعة. إخوان مسلمين ألين ما أهل السنة والجماعين وبي وبون كبير المسافة كبير كبيرة. بينكِ زور يا، وضون كبير بين أهل السنة والجماعة وبين منهجهم وما يسرون عليه، سيك تشنب أدب وأخلاقه، نيدعى دان داني إخوان مسلمون أهل سنة وجماعة نين، منهجا منهج أهل سنة وجماعة نية، أما إمام كاتي قالين أم حزبنا فرقن، وأهل بس مناونية تاك تاك كانيان. لو جهت تاكي وانها بفقيرة هر نازان سنو بيدعاء هر شي هر كابراء جاهل هم القناح هم حق ما مسريني قلن كلها في النار يعني نك جميع أفرادها يدخلوا النار من نازم خمش مبهرشتوا تابزان ما وجد جهنم او حكمانا لسر رجال نيا لسر أفراد نيا لسر مناهجة أهلي بيدعاء شنو جهنم قابلة بشنا كوه باشا كلها في النار نمي في كوه بعد يعني ولكن يجب ان يكون هناك من أما هناك من حيث, حيث هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يعني يكون هناك من يكون هناك مليون يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من ابين بين منهجه ممارس عليه وهذه الاصول التي سوف اذكرها متفق عليه بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا كما اصتق من هنا هنا او نبي خلاف لسربه علماء ام منهج دعوات ام منهج متفق السلف وقبل ان اذكر هذه الاصول وابينها بيانا شافيا كافيا ان شاء الله لا بيجي اصلا كان باسكن زوجة وبروني أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن. سلفيات كبانجوازي بوكين وكو جماع كان نية وكو حزب كان نية أوanic ساحن. إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين. سلفيد بريطيلك ومال فكل من اعتقد العقيده السلفي والتزمها في واقعه فهو السلفي حركسه برباوريوك برباوري سلفي يدبي والتزام بمنهج كوكا او سلفي لا نفرق بين احد واحد فرق جوازيل نيوان كزناك اما عربا اما كردا اما كاجي اما دناجي اخر آخر جاري واحد اظن اردن سلفي ثاني عراق سلفي تاني، كلاش سلفي تاني. يعني سلفيات أبو بملك شيء، أبو بملك السعودية. يا أبو بملك كلاش، يا أبو بملك سلمان، يا مولكي تركيا. نعم إيش لا لأهل كوي دنيا بجيد. لأهل كوي دنيا خلق بد ناسه، يا ند ناسه. تزكيه بكري، يا تزكيه نكري. تزكيه. شخصي إسمه وائل هاتوا. فلانكز تزكيه نكره تزكيه لسر ما سلف بيت اقر كسيك بيت كس ندبيني لو شاخ بي لبني شاخيك بي لسر ما سلف بيت سلفيتو خد دين دينو منهجي صحيح ندلا وبدستي كسيك ووكو أهلي بدعه، جباشة فرقي جي اقر فلان كستو قيعد بونك هات نالتو السلفي السلفيني اوه اوه لسر ما سلف بيت سر عقيدة سلفي بيت لسم نجس سلفي لم يعرفك أحد بلى ما قدرت كسيك بيت غلط يشبو أو علماء علماء سلفية أصله كدنيا علمك قد منشورة كثير كان منشورة درست كان منشورة جود منشورة أخلاق وسلوك مش منشور مشهورة بس الأصل الإسلام والسنة الروي هر كاستهزكيت بقاعد تهزكيت كا؟ نكه توه بويا لا نفرق بين بين أحد من أحد وليس لنا ارتباط بغير ولات أمرنا من حكام وعلماء هجول بيونديك من نية بوالمنلم ملعته دوكس بيوندي ما نقال ياها يا. که کاربدس او کاربدس من. اما لمس شاره کاربدس دیگه پیوتر قائم قام. باشه. اما حاکم. قائم قام که حاکم. ولم سیده کی دحذ اما امیر. باشه. خینه ای او حاکم. ای تو تو امیری کم شاره، کم شونه، کم ای آخر تو چی دیده دست؟ خودم دوباره من اخشم نگاه لایک کردم تو آمریکای آخر برا تو تو یعنی یعنی کانسیک کانسی یعنی کردی کار کارمند کارگزاری شرایطی بود نیه لاست هر جا دکا بله کجا آقام رو آقاب رو تو کارگزاری نتونی توجه کی ولی راستی هم ولی چپ آخر تو آمیدی چندرا که بله لناو لناو دولتی اسلام لناو لناو لدولتها حاكمة بكاربتها بمرجي حاكم كان كافر نبت اتر او حاكمة كاربتها أو, او ايش دقل اوها حياته او توجيه تاكا او فرماني پيتكر نهي ليدكت بمرجي ناشرعين بقصيك اما فرماني ايج اميري ايج کسي اترى لاوكي هر ناوه لخيبنا فرماني لقردن منانية حاكم لمشارة فرماني لقردن منانية فهو مرشي مسلمان بيه اقر نيبو نيتي اما من بين حاكمي شاية بالام لهر كلانيكا سيريكا مقرر خيدبوتو ولا امي اميرا اي تو اميري جيت كار. اما تو كاربا دستي چيتو هي جنيتو اما يك دو ارتباط شبان اقل علماية علما علماء، كا طعي عالم شاية واجبة عالم فتوى يدرسل اوه چون دليل بيه وي ارتبات مانغا ما اواموالف ارتبات لغه هزبو لغه ليا نو لغه مانا بنميني د دولات, دولات. بس هزب اسلامي س هزب اسلامي لغه لكن لدينا مجتمع يجي يجي يجي يجي يجي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 بل نحن ما بل نحن ما نحن ع... بل ما نحن عليه مدون في الكتب. يعني هرشيك ما هرشيك لسدي هين أو يكلا كتاب ذا نسرعاتو. ذلك زي عليهم منهج تنشيا. أعمال تنشيا. أهداف تنشيا أو أهداف. أو يكلا قرآنها هي لترفس ذا كانها هي صحيحة كان هي أو الكتابي حديث ذا هي الكتابي عقيدة سدفدة أو أعمال. ري دي اوشتي ترناكه اما لوقاعات و الشتاك بيت ولا جياله و امانج كتابي و اجتماعات و شتي سري شتي عامانيه هیچ امانج مننيه امانج من اوايا ديناكي خبر قرار به ديناكي خبر قرار به کوملگه سلامت به کوملگه بشويت ياناكه به كار بدهس موفق به ايش به و سنبكه كرسيخي خو شيم دات من ناش مستري ممكن به حكمش نرمه اصلا وياه، أصله ويا في غمبلان ده ويسقطي عندك ده، بو خوين خوين حاكم بالنية، شتيم عن النية، أصله وياه، كارب دس يفعل مكارب دس به، برام ديني بو يشتك من النية لل للمال و للجيرة و للكربون و تايبة تو خاصة كنا بس بكره، برام للدرا وشتك تربيني، شو ونحن لا نقف في الشيء مما عندنا. بل ما نحن عليه مدون في الكتب هاد الشيء أكين لكتبه هاي مسموع في الأشرطة لش لش سيدكان معنا لك ها فلا سرية هجورا سريات وش تعبت ماني ولا تنظيم هجورا رخاء يكمنية تنظيم يكمنية بلي أما مسؤولي أو أوج مسؤولي أو أوج مسؤولي أو باشيو مسؤولي رخ سن معنا هيا رخ سن كلاجواز درخسني دربني خان ودربني خان جواز لازم شو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 بلا إن شاء الله روج روجان ديت علماء يجور يجوران لمولات درس علماء يباد درس سبع شاك درس سبع كربدش يدور دور ده أجرت خلك كملقه هميشون أمانة في بس بكرة هي دور التنظيم يجنيه سوى تنظيمولي الأمر إلاو تنظيمكولي أمر درسي كده تنظيميولي أمر شو أنا تنظيميولي أمر أوي كوا لم شارى قائم قام هاي أجل قائم قام ما كنا واهي بقربه كده وعلي قيدش مشكلة يعني وقائم ناحية مدير محافظة هل شيء عينابي شارية أو حاكمته أو حاكمته غيري أو حاكمي كتردني وغيري أو نظامي كتردني كافرنا به ونرى الارتباط بعلماء السلف أمر ضرورياً واعتقاده بالوارش منويا في ويستا اما في ودي ما نهبى بعلماء السلف علماء السلفة يعني فهم وتجريشني علماء السلف شواني خلاف ناكرين شواني سلفك شواني فيشنا ناكرين شو كا خلاف زورش يعني لدين قري زور بابات لمسائل عقيدة شيوان تيجي كده بغلط تجريشتن في شواني صحابو تابعين أوانيك وأوانيك شؤن منهج سلفك و ويمثلهم في القرون المتأخرة أئمة الدعوة النجدية جاندين بي شوي علماء نجد السعودية رحمة الله رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين ومن تأثر بهم في وقته ومن بعده وهر وهر كسيج الشؤن أوان رشتوا بالتزمي أن ونأخذ الآن عن علماء المعروفين وأستاذ لم علمنا وش مُؤلفاً لم وعلم ولا معروف بالسنة يعني في بالعقيدة السلفية الذين لم يتلطخوا بأوضار البدع ان خبائثها ومفاسدها وقضائحها أواني كبيس نبونا نبو جنبنا ببيسيو فسادو ناشنتي بدعة يعني عالم كان لسر عقيدة لفقه لمعاملات لأخلاق لسر مناجك صحيح بالله مكسيك مبتدعي فاسد لسر مناجك نار ولم يتلبس بشيء من الهوى يعني هيد جوربيد نكدوا وهم كثر علماء جزور لم سردمدى عليه ولله الحمد والمن منهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الشيخ محمد بن ناصر الدين الباني الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان الشيخ صالح الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم الشيخ عبد المحسن بن عبد حمد الحماد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الشيخ بكر بن بن عبد الله ابو زيد الشيخ صالح بن محمد اللحيدان هندي كنوسي ولا على سبيل الحصر وغيرهم من إخوان العلماء من سار على شاكلتهم يعني على مثل ما هم عليه أو كاتئ أمين نوسية أمانا قوربنا هندي كان مردونة يست هندي كان ماون ونحن لا نعتقد فيهم العصمة ونعلم أن ما نجمع الصوم مزور ضرورة تعصب علماء مدمومة تعصبوا ألباني تعصبوا شيخ مقبل بو شيخ ربيع بو شيخ عبيد بو شيخ ابن باز بو شافعي بو أحمد وليك واحد رأس لفلان عالم لفلان باب زيلك لقصي دولي خويه برام لا يساوي التعصب تعصب نية ولما قال فلان تواق هو ونية. في ونية فيوستا چبكن تعصب تقليدي علماء لكن إلا بكسك يا ليش نيك ده كأبيها كي؟ ونحن لا نعتقد فيهم العصمة بلهم بشر يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من الخطأ والنسيان إنسانا كون إنسان. حلاعك ذبيدي أشدوعه. لسردمي خويه من لبير ما. برسير النشيخ مقبل كيد صوتكي بمان هاد. شيخ البانش ما أبو شيخ مقبلش ما أبو. برسير النشيخ مقبل كيد. وتي من برسير مليناك لذا البارية أوه. شال لا او اكيد من شال لمن من ما كان بالي اوكي ابي بصل لا اوكم زمنكم ابو تمشيخيتي الباني شيخ الشيخ مقبله ان جاء ودي او يمكن ابي الماء على سيدي كايس تكيا ا بالامن ما دام تزه برشارك من او بمجدد زانم او بمجدد زانم او حديث في غنبدي خاصه صلى الله عليه وسلم تجديدات و تطبيقه بدسر الشيخ البانيان غير أنه يعلم ويجهل طبعاً كاتك تلفوني بول شيخ الباني بكر داعيان دس يالرزي لك شرب حق على شيء غير أنه يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ وينسانا نابي تعصب نابي بايشه هيك كسي منزليك فيها بدري منزلي معصوم حتيش تيكي وتهوا اشتواني هيك كسي اشتواني ونحن نعتني يعني بايخ غذين بعلم ونشغل أنفسنا بطلبه من هؤلاء العلماء وغيرهم من كان على شاكلتهم خمان مشغول أكين بوا واتا خليشي أبين ببردوامي للا أمعال مانا وأوانيش كوجه معانن هل كسلت لما نجى معنا بيت إلى يوم القيامة ونقرأ بحمد الله كتب الحديث وكتبي حديث أخوانين واء كالامهات الست بخاري مسلم ابو داوود المدينة سائى بن ماجه وشروحه هل معروف شرحه معروف كان أخوان ما تقول شرحه بخاري بيني كزنزانة هيك شيء نعم أو شرحه معروفاني مثلا فتح الباري عون المعبود ها أو أنا بينا أو شرح أنا بينا. خد ب أنا مشغول. ما شوف الله شرح كثير هيا من في مواجهات. نعم شرح معروف ما مادام علماء سأل أورشون إلا شذي غيره. يعني كاتي قالين علماء بقول مشيخ عبد عباد الله الله بفتن بقول له كتاب العلم. نعم كتاب العلم. يعني هم علمي كتير. توه بشوف في بعريف وكتب التفسير كابني جرير والبغوي وابني كثير وابني سعدي تماما نيوث زخشلي نيوث بيلاوي نيوث فلان فلان فلان يعني على تفسير ابغينها لا خطوه يعني كلسه منهجيه اشاعيه الروا والله يفايد اللغه بتاعتها اكثر ضروره بو منهج بو ينشتق بو يعني يشتق له باب ثاني مشكلهني بالام تفسيدك كلسري قال بي توسق بيته وبره بتاع بقري تصول وتجول طبرية ابن كثير. بويا يعني ابن جريدة كرش توزيع مطولة بلان متوسط ابن كثير دائم الخريج ابن. ونقرا كتب العقائد السلفية ككتب السنة عموما يعني ككتب الاعتقاد. أوها مكتبانية السنة ده العقل ده نسلا ونثوى شرعية شرع اصول الاعتقاد اصول السنة هل Terima� is not able to start the production ofSenabilities? فخير used my sisters to start the production of letters in a study of et Arduino white it's thelands of twelfly it's the presence ofertas it's the inhabitants of our Carbonite it's written to check what is already needed but it's not a وكتاب التوحيد لابن خزيمه والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ونقرا سائر كتبه رحمه الله ايضا ونقرا ايضا سائر كتب الشيخ الاسلام التيميه قيم ونعنى بكتب ائمه الدعوه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى يومنا هذا خليك مكتباناء انا ابي وعلماء الدعوه الان من هم من اشرت اليهم قبل قليل او علماء دعوه السلفيين كنا وكان منان ونقرا كتب الفقه وكتب فقه شيخين فنحثه على حفظ الزاد زادي مستقنعي مباستا مختصر مقنع الحجاوي على شرط سيك على شرط كتابيكي مذهبي إخواني سوى كتابي مذهبي ماما حمدا مذهبي كتابي شافعي إخواني نابيكي شافعي إخواني نابيكي شافعي دسخي دبان شاي وقال بليفت مقريب وطور وكو ملايق الله أخوة تعالى العوامل ده فرمي عوامل هالنيزاني وأنا أقول لك سورة جاءها هالعوامل الأمريكية دوا، فيكينب سراني، فترة قريبة على شرط يعرف وأن يتبع ولا نعيب من حفظ علينا، ولا نعيب على من حفظ متنا فقهيا على شرط ان ينظر في ادلتها بشرط يقدر اللي كان بزاني. ونحن نبغض التعصب ذو الرقم عنا التعصب وننبذه نبذا كاملا تعصب ونعتني بالنحو والصرف والصرف وسليك كتاب وننظر في كتب الادب والشعر دلوستا. تبى أدب وفائدة وإسفارية لغوية بوهندك فائدة تربوية بو بو درسته واستعانة بالشعر بشكل ما لمش ميني ثياناك غلويثياناك وندعو الناس إلى إصلاح أنفسهم بإصلاح عقائدهم وأخلاقهم وبالاجتهاد في العباد خلكي فاهم كن بوأويك خوان شاكن عقيدة كان لبيرشوا أخلاق روجشيان وهروها كده وزوركن نكتي العباد بالاجتهاد، يعني صفات السلفيات، لقال الصفات أهل بيدعى دوش يجاوا عزل، في سلفي في القرآن خلدن برجوقتن بنيش خلدن بذكر خلدن بلان أبي واب خل بله أهبله تشفع ببيني ولا عبد تو خل أوند خليش عبادة وذكر محمد كورسيرين ببازار الرشد تو خل شيء لسكتة سبحان الله كذا هبي نيو اكثر أكثر خايت على ميركوتتو تو لبر أوند ذا كير بو ذكر خايت كوتتو الحمد لله إسحاق سر سماي أهل السنة هبي بينا أزاني إما دين دارك عنن فلما ما هي تزوريش كي أخلاقيات وبربو عبادته بربو لذكره لا شيء أوانا أو كاتئذ خلكي أذاني كي دس بطالها خليك سياسة مياسة، دركيه بخلك. ونحث على تطبيق السنن، يعني خلك هندين خلق, خلق و يعني تحريضا كين لسرشي ويعني بخلقه بخلكه بوا تطبيق السنن. ونشجع على إحيائها كام سنة في غنبري خاص الله سلامة زندويك له بابي فساد بابي مشاكل ونعتقد أن من سعى إلى إيجاد سلفية حزبية على نمط الجماعات الحزبية الموجودة فقط أخطأ وأننا منه براء بربار من ويا هرك السياح جماعتك سلفي يعني حزبك سلفي حزبك سلفي جماعة سلفية جو وكم جماعة هني كيستاهيا او حالا یکی حالا یکی کدوما و اعمالی بری باید اعلام کرد سانه است فلان و فلان حزبی که سلفیان دروس کرد و امتیعانی حالا ایسته حالا ایسته می‌دهند چون کانکری ولکه کباب آمانه زور بدن آمانش بدن حزب کذب و ل نوتوی گوچه نوتوی 2000 ده بفضل الله زور لو يعني كي يسأل لك قياداتي أحزابه هن كاتي خوي إما نقل يكابينا أوان ود ودروسك هني نك دبر سلفيا سلفي لا دبر برایونیه که تا قط منی تو آن منیه. زن اگر ام حزب دروس حزب دروس کن لبیانی نبا. ولی خبره که نخواهد نداشت که کی بودال داری شو که آنها. بالام چی؟ آن زن بالام نه با عرومن پینیه. بوچی با عرومن پینیه. ام ایشا زورشته که بچوک بیقیمت هلاک شویشیا هلاک شوی منهج انبیا لدعوا. بويه فهذه جملة ما نحن عليه أما بكرتي أويا كإمل السريحين نسأل الله تعالى أن يسددنا يعني بما يعني بحق نسر حق بنك خوي وأن يؤيدنا بشتى واني ما خوي. وأن ينفعنا وأن ينفع بنا يعني خالد تعالى السود من سود من فيب جاني وبان كار هو كار أو يسود إنه ولي ذلك بشتى الألوان أي خادها هيا والقادر عليه وهذا هو تفصيل اصولنا او تفصيل بعضه اما شي قال دي تفصيلي اصل كان ما تفصيل تفصيلي عندك لا اصلك طبعا اصول الدعوه السلفيه زور فلان ده اصلي هنا ولا مولى ان شاء الله واس يعني كندر سنه كده وصلى الله على محمد